نا سادتنا وكبارنا فأضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله مما قالوا فبرئه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما